فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَقْرِبُكُمْ مِنْكُمْ مِنْ دَرَجَةٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَذِينا طلبوا من فيعنظي ابوغ ون ورضوا انه واثن جننا الذين تبعوا يُرِيتَ عَفَتَ الْأَمَّ وَخَادِ دِينَ فِيها أَوْتَا وَذِكْرَ ومن منحوا لكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا لنا فِلاَ تَعْلَمُهُ